سؤال رقم 24 للانعطاف إلى اليسار ألف أمر بأى جيم أترك الأولوية إلى اليمين أعيد للانعطاف إلى اليسار ألف أمر بأى جيم أترك الأولوية إلى اليمين